119. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن 110. إن ربك واسع المغفرة 111. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في 111. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 112. أفرأيت الذي تولى 113. وأعطى قليلا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 وَاَن لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاُفَى وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا